قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله وَقَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْسَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْبَلُ ஜனூ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 How oh, we'd know we وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَلِكُم ثَوَابُ اللَّهِ يُؤْتَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِ الْمُحْسِنِينَ فَخَاصَمَ النَّبِيُّ وَبِالدَّارِ الْأُرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ واصبح الذين تمنو مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يجب سطور قَالِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَهُ لَا أَمَّنَّ نَاللهُ قَعَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَإِكَأَنَّنَا قُلْنَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ تلك الذار الآخرة نجعلها للذين لا يؤمن وَلْعَاقِبَةُ الْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَنْ يُخْفَى مِنْ غَاءَ وَمَنْ جَاءَ لَا يَدْعُو إِلَّا مَنْ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ